صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 يُشْرِقُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَ يَوْمُ السَّاعَةِ أَوْ تَأْتِيَ يَوْمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون, أفلا تعقلون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 لقد كان فيِي قَصوصِهِم عبرَةُ اللول الب م كان حدثَي يفتَرَ وَ تَصديق الذي بَنَ يد ولكنِ تَصديق الذي بَن يديْهِ وَتَفصلَ كل شيءَ وَود وَرحم وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يوم الدين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 يَرْحُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّىَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصِّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سريع يحكم. <تصفيق> الله يحكم الله معقب الحكم وهو سريع حساب وقد مكر الذين من قبله فلله المكر جميعا اول الله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبت دار وسيعلم الكفار لمن عقبت دار ويقول الذين كفروا لستم قل كفى بالله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الله أكبر الله